الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدنتين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا أبران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 مختوم من خطابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينى يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى وَِمُم قَلَبوا فَكِهين وَإذاَا رَهُمْ قالَوا إَِّهَا أُنَا إِلَ وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار مَا كانوا يفعلون